بسم الله الرحمن الرحيم قل اُجِيءَ إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إننا سمعنا قرآنا معجبا يهدي إلى مستقيم آمن مآب ولن نُشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شقصا وأننا ظللنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يوميا وَنَادِرَ رِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَسَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّنِي أَبْعَثُ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعَبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقَاهُ مِنْهَا مَقَارِدَ لِلشَّمَمِ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 لِكُلِّ نَاطِرٍ اطَاقَ دَنًا وَأَنَّ ظَنَّنَا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ مَا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِعِزِّهِ فَلَا يَخَافُ ضَحًّا وَلَا رَهَقًا